بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ت تت... اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمعدة وقد كفروا Tak, <try> بالموده وانا الم بماه تيتم وما أعلنتم ومن من فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم ميديهم وألسنتهم بالسوء ووزوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في البضاء أبدا حتى تؤمن حتى بالله وحده حتى في لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكّل وإليك أنا بنا وإليك المصير قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَنِيرُ الْحَمِيدُ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 وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Yeah. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن، فإن علمتم من Nie chcę znaleźć się w tym ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إِذَا فاخذتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم Altyazı وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَذْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ قلوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من آخرتك ما يئس الكفار